لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرين على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 بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأَ اللَّهُ فَاتَّبِعْ قرآنه ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وتذرون الْآخِرَةَ يَوْمَئِذٍ بها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من الفرق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق، فلا صدق ولا صلاة. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتباطأ أو لا لك فأولى ك سودا ألم يكن طفتا من مني يمنا ثم كان علقة فَخَلَقَ فخلق فَجَعَلَ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 غير المذنب سيمو بهذا البلد وان بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فيه يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم الاقطح حمل عقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم من ذاذ مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا كان من الذين آمنوا وتوصوا بالصبر وتوصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب عليهم